لطفك عطفك ناديته يبني الخالق ناجيته لطفك عطفك ناديته يبني الخالق ناجيته اقصى الضاب وتحساب وتنطاب يا الاكباب واداعيتني ويبوداعي يا علي قلبي أخافت وشوف ما ويطولك وطار في الخا ما رفعت وروح جائنت بين داية روح جائنت بين داية راسل لي بالكيشفتا بايتي المضطر دعاتك وعزته يا وشا نسالك رجل ولي يد الربته لحت قلب متانيته رجل ولي يد الربته لحت قلب متانيته ما اكدار وتنطار يا الاكبار والافراق ما اكدار وتنطار يا الاكبار يا ابن ويل بار يرحمني وبسلامة علي ربك يا منيب وجهك عاين كل معاني الهات جدك أُحَدَّرِي وعَزْمَهُ صُفَاتِهِ أُحَدَّرِي وعَزْمَهُ صُفَاتِهِ يا علي موجود عينتك تقلب الدنيا عليا من تسلم شميس خاتك وللميدان تعنيته وقلب حيرة خليته للميدان تعنيته قلب حيرة خليته معلومة لا يشغى وثن الطا يا اكبر معلومه لا يشغى وثن يا اكبر دنيا يا ابني بوجودك كنت شوفا هاذهين يا علي ومحل خيالك في يمينك سير علي تعد قيل لي شلون ودعك وانت رايح ليل مني ولا بعد طولك أشوفك وراضي الاص بوك بداي ما كان مهدك هزيتك ولا كان لي انا ما كان مهدك هزيتك ولا كان لي لك لوليتك لا منته ونسى وطن طار يا اكبر نام انت ونساك ووطن طار يا اكبر يا ابن حاجتك ديك رياتي واذكري ذي الليل من جنيت دفعي على صدري اسرحي من خيالي شن تقولن يا يمتتي كبار كنت تقولن يا يمتتي كبار هو قعدي بجاء لك يا غالي والهجر ما انت عرفه ولا يمر طايته على بالي رسمك حين صديتها بين كفوفي ومته رسمك حين صديتها بين كفوني ضميت وبعيوني ولك بارك وسط النار يا لكبار وعيوني وليكبار وسط النار يا لكبار وداعك ثاني هضمني من رحيت يا ليه غبتك طالت علي وانقطع يا ساي الوظني وقمت صيحا يا زماني قمت صيحا يا زماني يا الأختل غالمي ساعتي الذكر حناني والده يوهيتني واني وحيد عندي وظنيته ساعة موتي, موتي ترجيته وحيد عندي وظنيته ساعة موتي ترجيته ودفني لا يحظى ودن الطار يا الاكبار وقفني لا يحظى ودن الطار يا الاكبار شفتك ولا شيء عند قلبي بيعوض يا ولي دي شفتك وجهك الباشا تغير والسيوف رب والسيوف وايبرجيتك والسديد قلبي ويا قلبك والسديد قلبي ويا قلبك يا علي يا ابني وحظ انت او ساعتي العناك خذوني او ساعتي العين لك خذوني بلاد فين عال غاب رعيفتك بلاد فين غاب رعيفتك يبني الدار الطب حش بحزان الجيتة يبني الدار الطبية موحش بحزان الجيتة بعد المان أتفك وتنطار يا الأكبر بعد المان أتفك وتنطار يا الأ ناديت يا ابن الخالق ناديت لطفك عطفك ناديت يا ابن الخالق ناديت اصب الضار واضح السار واضنار يا الاكبار اصب الضار God <laughs>